ان الانسان يسعى في طلب رزقه لكن ايب كل العيب تخرجنا الدنيا ولا نخرج لاوامر الله جل في علام. نخرج لقضاء حوائجنا ولاكلنا وشربنا ومناد الله نادينا هيا على الصلاح هيا على الفلاح فنتهاول بالاجتهاد في بناء الذات قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله من لقى الله وهو يحافظ على هذه الصلاوات أن يدخله الجنة حق على الله من لقي الله وهو محافظ على به الصلاوات أن يدخله الجنة قال أبو ذر وإن ذنى وإن ترك قال وإن ذنى وإن ترك قال يا رسول الله وإن ذنى وإن ترك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 فرايد من